أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل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 الا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يوم عيد للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين ان لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُكْتَبِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هنيئة هنيئة ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون